ذ ن و ب ك م و ي ؤ خ ر ك م م إلى أجل س م ى إن أجل ا ل ل ه إ ذ ا ج ا ب ل ا ي ؤ خ ر ل و ك ن ت م ت ع ل م ا س ل ا م ي ه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 م و ي ج ع ل لكم أ ن ه ا ر ا ما ل ك م لا ت ر ج و ن لله و ق ا وقد ب ل م أطوارا تروا ك ي ف خ للعلوم ق ا ل ه س ب ا ل ا و ج ع ل ا ل ق م ر ف ي ه ن ن و ر ا وجعل ل ا ش م س س ر ا ج الله و ا أنبتكم من ا ل أ ر ض ن ب ا ت أنهارا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 وقال م خضيئاتهم ا أ ر نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا